الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبه في الكلام على هذه الايات التي قص الله تبارك وتعالى فيها خبر بني إسرائيل وما كانوا عليه من العنت والتمرد على الله تبارك وتعالى وعلى رسله فذكر خبرا جديدا من أخبارهم ينضاف إلى ما ذكر قبله فقال الله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هؤلاء يذكرهم الله تبارك وتعالى واذ قال موسى واذكروا إذ قال موسى يا بني إسرائيل خاطبهم بهذا الخطاب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرح وذلك أنه قتل قتيل فتدارأوا قتله كل طائفة تتنصل منه وتضيفه إلى غيرها كما سيأتي في آخر هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يعني تدافعتم فيها فهذا الذي يقولون إنه من المؤخر الذي يكون مقدما في الوقوع يعني أخرى ذكره وسيأتي ما يتصل بتأخير ذكره وما فيه من الفائدة لكن من حيث الوقوع أنه وقع بينهم التدار أولا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فهذا كان قبل أن يؤمروا بذبح البقرة عندها أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فهذا أمر صادر عن نبي كريم هو كبير أنبياء بني إسرائيل ومع ذلك قابلوه بهذا العنت بل بالاستكبار أولا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أتتخذنا موضعا للسخية والاستخفاف فاستعاذ بالله واستجار به أن يكون من الجاهلين هذه الايه ايها الاحبه واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لاحظوا هنا انهم امروا بذبح بقره وبقره هنا نكره في سياق الاثبات وهي بمعنى المطلق بمعنى انها تصدق على اي بقره كانت ومعلوم عند الأصوليين أن المطلق له شمول بدلي يعني سواء كان ذبح هذه البقرة أو هذه, أو هذه أو هذه أو هذه كما يقال اعتق رقبة المطلوب اعتق رقبة واحدة فإذا اعتق هذه أجزة وإذا اعتق هذه أجزة فالشمول بدلي يعني هو يشمل هذه جميعا أنها رقاب ولكن إذا اعتق واحدة منها أي واحدة المطلوب واحدة فإن هذا يجزئ كما أن, هذا, يجزئ كما أن هذا, هذا الشمول البدلي أما العام ففيه شمول لكنه استغراقي تقول اعتق الرقاب يعني كل الرقاب لو قال لهم اذبحوا البقر فإن كل بقرة يتعين ذبحها لكن حينما يقول اذبحوا بقرة واحدة فالشبه بين العموم والإطلاق هذا مفصله ومحزه الذي قد يخفى على كثير من طلاب العلم الفرق بين المطلق والعام أن الشمول في المطلق بدلي لا يراد به الاستغراق والشمول في العام أوى استغراقي فالعام استغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر من اللفظ فهذا الآن اذبحوا بقرة أي بقرة أي بقرة يصدق عليها هذا سواء كانت كبيرة أم صغيرة مدلله بالعمل أم غير مذللة أو كانت سوداء أو صفراء أو بيضاء أو غير ذلك فإن ذلك يحصل به المقصود فهم لم يتادبوا الأدب اللائق أول ما قابلوا به نبيهم هذا الرد البارد أتتخذنا هزوة هل يظن بعاقل في قضية كهذه قوم يتدافعون قتيلا أن يكون ذلك موضع سخرية واستخفاف حينما يلجا إليه قومه عاقل ليس بعالم وليس بنبي أو رسول هذا لا يليق بأحد الناس فكيف بي نبي كريم ورسول عظيم من أعظم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من قال الله تبارك وتعالى فيه واصطنعتك لنفسي قال ولتصنع على عيني فهنا ولتصنع على عيني يعني أن الله تبارك وتعالى قد هيأه وأعده لاعدادا خاصا من أجل القيام بهذه المهام العظام الحاصل ان هؤلاء اساءوا الظن بنبيهم فاساءوا الجواب واساءوا الفهم فاساءوا الرد اتتخذون غزوه وهكذا من ساءت فهومهم او ساءت ظنونهم فان حاصل ذلك وما ينتج عنه من مقابلتهم لمن خاطبهم بما فيه مصلحتهم ومثل هذه الردود الباردة الفاسدة أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لاحظ الآن بعض العلماء كما ذكر الموردي والله أعلم بهذا ذكره حكمة وهذه قضية غيبية لكن لا بأس أن أذكرها لكن لا نبني عليها ولا نصححها قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون يقول الماوردي بأن الحكمة في أمرهم أن يذبحوا بقرة بالذات بقرة يعني لم يذبحوا شاتا أو نحو ذلك هو أن هؤلاء قد تعلقوا بالعجل صغير البقر وبقي في نفوسهم هذا المعبود كما قال الله عز وجل واشرب في قلوبهم العجل فالاشراب يعني تغلغل ذلك في النفوس فصار ذلك كالشيء المشرب في قلوبهم فالموردي يقول امروا بذبح بقره لكسر ما بقي وكان عالقا في النفوس من التعلق بي ولد البقر وهو العجل فيقومهم بأنفسهم بذبح البقرة فهي لا تصلح أن تكون معبودا بحال من الأحوال وإذا كانت البقرة الكبيرة لا تصلح لأن تعبد فالعجل من بابي فالعجل من باب أو لا ثم تأملوا جواب موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين استجار بالله والتجى إليه مستعيذا أن يكون من الجاهلين أتتخذنا هزوى استهزاء نوع أخص من المزاح فهو مع استخفاف وشيء من السخرية فهذا الاستهزاء الذي يكون بهذه المثابة هو يتضمن الاحتقار لهذا المستهزاء به والانتقاص وهذا لا يليق بالعاقل فضلا عن مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام فلاحظوا اتتخذنا هزوا أتتخذنا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فدل ذلك كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقاله قبله ايضا بعض المفسرين أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين. الذي يستهزئ بالناس ويصخر منهم بهم أنه من الجاهلين. وهذه الآية واضحة بتقرير هذا المعنى. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني أن الذي يتخذ الناس هزوا يستهزئ بهم ويسخر منهم. أنه من الجاهلين أيا كانت هذه السخرية سواء كان يسخر من أشكالهم ويتندر بهم وهذا فيه زيادة على الجهاله أن ذلك يعود إلى عيب الصانع لأن عيب الصنعه إنما هو عيب لصانعها وكذلك الذي يسخر من الناس ويستهزئ بهم باعتبار المهن والأعمال أو باعتبار الأنساب والقبائل والأصول أو باعتبار البلاد التي يرجعون إليها فهو يسخر من هذا استهزئ بهذا أنه من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني أو من الأسرة الفلانية أو نحو ذلك فهذا كله من أفعال الجاهلين أتتخذنا هزوة استهزئ بالناس وهذا المستهزئ يدل على أنه مستخف وهذا الاستخفاف ينبئ عن سوء طوية وتربية هشة كما أنه ينبئ عن ترفع وتعالي على الناس لو كان يتواضع لهم لم يسخر ولم يستهزئ بهم فموسى صلى الله عليه وسلم تضرأ من ذلك ولجأ إلى الله عز وجل مستجيرا به كيف يقع ذلك منه كيف يقع منه الاستهزاء بالناس أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما قال أعوذ بالله أن أستهزئ بكم لا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من الجاهلين يعني في جملة الجاهلين فأعطانا ذلك بعدا في المعنى وسعة فيه دلت على أن من وقع منه ذلك دخل في زمرة الجاهلين وكل من فعل معصية الله تبارك وتعالى أو تجاوز الحد الذي حده له الشارع أو اعتدى على الناس بيده أو لسانه بأديانهم أو عقولهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم فهو أيضا من الجاهلين لأن الجهل يأتي بمعنى العدوان على الناس وهذه الصخرية والاستهزاء هي لون من العدوان ولو عرف الإنسان أن هؤلاء مثله لما استهزأ بهم حينما يستهزأ بآخر ويستخف به لأنه ينتسب إلى الناحية الفلانية أو البلدة الفلانية أو المنطقة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو القوم الفلانيين أو غير ذلك هذا كلهم يرجعون لآدم فلا يليق أن يسخر من أحد لأنه يشترك معه في وصف الإنسانية يسخر منه لأصله هو وهو سواء والعبارات المؤذية العبارات الجارحة التي يطلقها بعض من لا يحسب حسابا لكلماته هذه الكلمات أحيانا تنبع عن استهزاء وسخرية ونحو ذلك من الناس من إذا جلست معه لا تدري ما الذي يصل إليك منه في كل كلامه يجرح يعني هو يجرح من جميع الاتجاهات فإذا أراد أن يأخذ الماء سأل جليسه هل ولغت فيه فيجيبه ذلك على البديهة ويقول إنما أنا مثلك يعني إن كان ذلك ولوغا والولوغ قال الكلب، يقول أنا مثلك فإن كان ذلك ولوغا فكذلك أنت حينما تشرب فذلك ولوغ كان اللائق أنه ألا يسأل أصلا هل شربت منها لأنه يدل على أنه يتقذر منه فكيف إذا خاطبه بمثل هذه العبارة هل ولغت فيه وقد يكون هذا من من ينتسب للعلم أو ظاهره الصلاح والتدين ولكن هذا اللسان غير مهذب تجد الكلمات هنا وهناك إذا وضع الطعام قال كل من هذا إذا قال لا أشتهي قال لا تجده في أرض قومك يشير إلى بلده التي يتنقص أهلها لا تجده في أرض قومك هذا ما يليق أن يؤذي الناس بهذا أو بغيره مما ينبع عن استهزاء وسخرية واستخفاف وكبر وصلف وجفاف أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هذه اخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يصح أن تستهزئ المرأة بغيرها أو يستهزئ الرجل بغيرها أو يستهزئ الإنسان بأحد من الناس لا سيما من كان في موضع القدوة المعلم حينما يستهزئ بالطلاب ويسخر من لباسهم أو من أسمائهم أو يسخر من تصرفاتهم أو نحو ذلك يقول كلاما يجرح واحيانا يشبههم بأشياء لا يليق التشبيه بها مثل هذا لا يجوز شرعا فهؤلاء عندهم مشاعر كما أنك تملك مشاعر ثم يتذكر الإنسان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين في هذه الآية يؤخذ منها أن الإنسان عموما أن يتذكر الحالة التي كان عليها قبل ذلك في المناقشات في الرسائل الجامعية أحيانا تجد لونا من التعالي والصلف والاستكبار في العبارات التي تؤذي وتجرح سخرية من الباحث والكاتب وأحيانا من مشرفه وكأن هذا صار فرصة لإخراج مثل هذه الأخلاق الرديئة بمجمع من الناس وللأسف لو كان الإنسان يعقل لعالم أن مثل هذه المناقشات إنما هي إفادة وإثراء يستفيد منها الحضور ويستفيد منها الباحث ويستفيد منها المشرف ويستفيد منها المناقشون وليست مجالاً للقدح والتجريح والعبارات القاسية والمؤذيه والله المستعان والموفق من وفقه الله عز وجل ما على الانسان ما على المرء حينما يعرض ما عنده بطريقه تقبلها النفوس ويكون ذلك المجلس مجلس فائده وافاده او لطلاب العلم من حضر يستفيد اما رفع الاصوات والكلام الذي لا يليق تهزيء الباحث وحدثني بعضهم أنه يخرج من القاعة إلى المستشفى وبعضهم يبكي أمام الناس أسيما إذا كان الحضور أول من يحضرهم طلابه إذا كان يدرس هو معيد في الكلية أو محاضر أو فيحضر طلابه وطلابه هؤلاء منهم المحب المشفق ومنهم الشامت هذا الذي هل ربما لا يجتاز عنده من الذي ينصف من نفسه ويقول أنا مقصر أنا الضعيف وانا الليل هو يأتي للشماتة فيرى ما يسره ألا يكون شيء من هذا على كل حال هنا على كل حال لاحظوا أن هؤلاء شددوا على أنفسهم لما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين حين أمرهم بذبح البقرة بدأوا يشددون ويطلبون أشياء أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي يسألون عن السن ثم سالوا عن اللون ثم سالوا عن العمل هي مذلله عاملة أو غير مذلله بالعمل فهؤلاء يشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فلو امتثلوا من أول وهلة من أول مرة فإنهم يحصلوا المطلوب وتحصل الكفاية ولكن تعنتوا فهذا العنت مذموم شرعا ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعظم الناس في المسلمين جرما الذي سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلتها لوجبت وأمرهم صلى الله عليه وسلم نهاهم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فمثل هذه السؤالات التي ترد من غير موجب تكون مذمومة ومن هنا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها وقد ذكرت في بعض المناسبات ما جاء من الذم لبعض السؤالات قلنا يدخل في هذا السؤال عن شيء لم يحرم في وقت التنزيل أو شيء لم يكتب ويفرض في وقت التنزيل فيفرض أو يحرم من أجل مسألته ويدخل في هذا الأغاليط صعاب المسائل تتبع صعاب المسائل حتى بعد التنزيل الذي يسأل عن أشياء وكما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله الرجل الذي جاءه فقال له سأله عن رجل على دابته قد وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة ففقست عنده البيضة هل هي حلال أو حرام البيضة لأنها خرجت من دجاجة ميتة وطأتها هذه الدابة ويسأل عن حكمها هذا سؤال تعنت مسائل نادرة في الوقوع الأغاليط صعاب المسائل كذلك في وقت التنزيل وكما قلنا وهذا ذكر جملة منها النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وكذلك الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم والشاطبي في الموافقات ذكروا أحوالا يكره فيها السؤال يدخل في هذا وأشباهه والله تعالى أعلم فلاحظوا هنا أن هؤلاء سألوا عن أشياء كان ينبغي الا يسالوا يسألوا عنها وهذا يحصل ويتكرر أشياء لم يسأل عنها تجد حتى الطلاب في الاختبارات يأتي السؤال قريبا سهلا ليس فيه طلب تفاصيل ما حكم كذا يقول نذكر الأقوال والأدلة والترجيح ما حد قال لك هذا لو أردناه لذكرناه تفضل نعم هاتوا الأقوال والأدلة والترجيح ينبري واحد ويسأل عن قضايا مثل هذه لم تطلب ما القول الراجح في المسألة الفلانية في معنى الآية الفلانية يقول أذكر القول الآخر ما أحد طلب منك القول الآخر ما الدليل على كذا نقول لك نذكر الرد على المخالفين قلنا ما الدليل ما قلنا كيف ترد على المخالفين ما الدليل على كذا يقول نذكر وجه الاستدلال. لم يطلب منك وجه الاستدلال. مثل هذا أحياناً يعاقب في أن يقال نعم هات وجه الاستدلال، هاتوا وهاتوا الأقوال الأخرى وأدلتها والرد على كل قول أبين وجه ذلك. فمثل هذه الأشياء لا حاجة إليها، لا حاجة إليها. طيب ويأخذ من هذه الآية أيضاً حاجة الخلق جميعا إلى الاتجاه إلى الله. تبارك وتعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالعوذ بمعنى اللجوء والاستجارة الله تبارك وتعالى من الأمور المكروهة والمخوفة كما سبق أن بعض أهل العلم يفرق بين العوذ واللوذ فيقولون اللوذ يكون في المحاب أمور المطلوبة والعوذ في الأمور المخوفة أعوذ بالله فإذا كان هؤلاء الأنبياء الكبار من اولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في كل ما نابهم غيرهم من باب أولى أتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين ويتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الله أعلم اللهم صل على محمد السلام عليكم